بسم الله الحق ملحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعه فام تمود فاهلك بالطاغيه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 فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ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 يحمل عار وشرف بك ذوقهم يومئذ انتمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها مقراا كتابيا اني ظننت اني اهتدي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هذيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنَّا مِن عنه حاجز وان انه لذكره للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذب وان انه على الكافرين وان انه لحق يقين ليس بك بسمير بنك